ثم ذكر الرجل يطيل الصفر أشعر أخبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغزيه من حرام فأنا يستجاب له هواه الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين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 وقال تعالى يا ايها الذين آمنوا كل من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفراء أشعثا أغبرا يمد يديه للسماء السماء يا رب يا رب يا رب يا رب فيها الوجهان فيها الوجهان ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام غذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك رواه مسلم والطيب هنا معناه الطاهر والمعنى أنه تعالى مقدس ومنزه عن النقائص والعيوب كلها إن الله طيب لا يقبل إلا طيباء طيب المقدس طيب يعني مقدس ومنزه عن النقائص والعيوب كلها كما في قوله تعالى والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون أي مما قاله اهل الإفك من الكذب والزور والبهتان في أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق أبي بكر رضي الله عنها وعن والديها لأنه ليس في الصحابة من أسلم هو وزوجاته وأولاده وأبوه وأمه إلا أبو بكر أسلم هو وزوجتاه أم قول وزوجتيه اسلم هو وزوجتاه من يعلم زوجتاه أحسنت أسلم هو وزوجتاه وأبوه وأمه وأولاده وقوله الطيبات للطيبين وطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون فالمراد يعني المنزهون من أدناس الفواحش. وأوضارها إذا فالطيب يعني الطاهر والمعنى أنه سبحانه وجل شأنه مقدس ومنزه عن النقائص والعيوب كلها لا يقبل إلا طيبا لا يقبل إلا طيبا فلا يقبل من الصدقة إلا إذا كانت من كسب طيب من حلال وليست من كسب خبيث في الحديث عند أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجه والترمذي عن أبي فائرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه قال لا يتصدق أحد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا يعني أن الله جل وعلا لا يقبل من الصدقات إلا ما كان طيبا حلالا أما إن كانت من حرام فهي مردولة إن كان حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي ذكرته قبل قليل المروي في الموسندي والصحيحين وبعض السنن عن أبي هريرة والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصدق أحد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيب يعني قوله ولا يقبل الله إلا طيب هذا عام سواء كان في الصدقات أو في غير الصدقات يعني أن الله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان عملا طيبا طاهرا من المفسدات التي تفسد هذه الأعمال كالرياء كالعجب فالعمل الذي يدنسه الرياء لا يكون عملا طيبا وكذلك لا يقبل من الأموال إلا ما كان طيبا حلالا لأن الوصف بالطيب يمكن أن يكون للاعمال ويمكن أن يكون للأقوال ويمكن أن يكون للاعتقادات تقول معتقد طيب ومعتقد خبيث تقول كلام طيب وكلام خبيث ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها تنفع أكلها تؤتي أكلها تؤتي اكلها كل حين باذن ربها وقال ومثل كلمه خبيثه كشجره خبيثه فالطيب والخبث يوصف به الاقوال كما توصف به الاعمال كما توصف به الاموال وكذلك الاعتقادات الذين تتوفاهم الملائكه طيبين اليه يصعد الكلمة الطيب الطيبات للطيبين وطيبون للطيبات وهكذا والمؤمن كله طيب طيب قلبه طيب لسانه طيب جسده بما سكن في قلبه من الإيمان واستقر في جنانه من الاعتقاد الطيب فيظهر على أقواله وأعماله وطيب المظهر إشارة إلى طيب الجوهر طيب المخبر إشارة إلى طيب الجوهر إلى طيب القلب فيكون اللسان طيبا والكلام طيبا فتيهد على لسان المسلم المؤمن الذكر والاستغفار على جوارح الأعمال الطيبة الصالحة لأن هذا كله ثمرت الإيمان الذي استقر في القلب والله جل وعلا يقبل من عباده هذا والحديث هنا مخصوص بالطيب من الأموال مخصوص بالطيب من الأموال الطيب من المطاعم والمآكل والمشارب والملابس فلا بد أن يكون حلالا طيبا حتى يزكو العمل ويقبل عند الله رب العالمين فلا يقبل العمل ولا يزكو إلا بأكل الحلال وإن أكل الحرام يفسد الأعمال ويمنع قبولها لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة ثم قال وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فهذه تزكية ومن قابل المؤمنين بأن الله جل وعلا أمرهم بما أمر بهم الصوف من الخلق وهم الأنبياء والمرسلين فقال يا أيها الرسل كل من الطيبات وعملوا صالح هذا للمرسلين وقال آمرا المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم فالرسل والأمم الرسل وأمم الرسل كلهم مأمرون بالأكل من الطيبات التي هي الحلال وبالعمل الصالح كلوا من الطيبات واعملوا صالحا يا ايها الذين امنوا كل من طيبات ما رزقناكم مشكورا لله ان كنتم اياه تعبدون اما اذا كان المال حراما فالتصدق به غير مقبول فالله جل وعلا لا يقبل الصدقه بمال حرام كما في حديث عمر عند مسلم في صحيحيه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يقبل الله صلاه بغير طهور ولا صدقة من غلول وفي حديث هريره عند البخاري ومسلم أن النبي عليه والسلام قال ما تصدق أحد بصدقه من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه إلى آخر الحديث فالواجب عندئذ أن المسلم لا تقرب إلى ربي جل وعلا إلا بالطيب من القول والعمل وبالطيب من الصدقات ويحذر الحرام وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كل من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي أو يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأن يستجاب لذلك هنا يشير إلى جملة من الاداب التي ينبغي ان ونتأدل بها الإنسان عند الدعاء وإشارة أيضا إلى الأسباب التي تقتضي إجابة الدعاء وإشارة إلى الأسباب التي تمنع إجابة الدعاء فما هي الأسباب التي تقتضي إجابة الدعاء قال ثم دخل الرجل يطيل السفر فاطاله السفر سبب من أسباب إجابة الدعاء لماذا؟ لأن الإنسان عندما يكون مسافرا يكون منكسرا لبعد عن أهله وولده وشعوره بالغربة فيه نوع من المذلة والانكسار فعندما توجه لربه جل وعلا يكون منكسرا وذليلا وهذا من اقوى اسباب اجابه الدعاء سبحان الله لماذا لان الانسان يكون منشغلا بربه متعلقا بربه ليس له طمع في المخلوقين ليس له طمع في الناس فتزول من قلبه كل الشوائب وكل العلائق المتعلقه بالمخلوقين خصوصا اذا كان بعيدا عن اهله وولده فيعلم انه لا معين لهم في غربته الا رب العالمين فهو يدعو ربه ان يحفظ عليه ولده ويحفظ عليه اهله في حال غربته ففيه نوع من الاستسلام والتفويض لله رب العالمين في تسيير أموره ولذا قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر فالسفر بمجرده سبب من أسباب إجابة الدعاء ولذلك النبي السلام في الحديث حديث بهريرة في المسند ورواه البخاري في الادب المفرد وراه الترمذي في السنن وحسنه وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهم دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده فالرابط بين الجميع هو أصول الانكسار والاحتياج لله رب العالمين سواء كان مظلوما هذا واضح وظاهر هذا واضح وظاهر في المظلوم والمسافر كما بينت لك ودعوه الوالد لولده هذا لا يحتاج الى بيان وفي بعض ودعوة الوالد على ولده ابن رجب يقول ومتى طال السفر كان اقرب الى اجابه الدعاء كلما طال السفر كان اقرب لاجابه الدعاء لماذا يقول لانه مظنه لأنه حصول انكسار النفس بطول الغربه عن الاوطان وتحمل المشاق والانكسار من اعظم اسباب اجابه الدعاء واضح هذا هو السبب من الاسباب التي نص عليها النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث والتي فيها انها من اسباب اجابه الدعاء هو طول السفر ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر هذا هو السبب الثاني وهو حصول التواضع في اللباس والهيئه حصول الابتذال اشعث اغبر الغبار على ملابسه فيه نوع من التزهد. أشعث أي في شعره ورب أشعث أخبر لو أقسم على الله لا أرر وفي حديث النجاسة المشهور حديث مسلم عن أبي هريرة وهو أيا مروي. عن أنس وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رب أشغث أخبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا والنبي عليه الصلاة لما خرج في الاستسقاء كما ذكرنا في باب الاستسقاء في من هذا السالكين خرج النبي عليه الصلاة متبذلا متواضعا متضرعا وهذا حديث احمد واهل السنن الاربعه هو حديث حسن خرج النبي صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متضرعا وكان مطرف بن عبد الله قد حوس له ابن اخ فلبس خلقان ثيابه يعني الثياب الخلقة القديمه الخلقة وأخذ عكازا بيده فقيل له ما هذا قال أستكين لربي لعله أن يشفعني في ابن أخي هذا كلام نظري لكن جربه عمليا أن السيد نظف ثوبه وزين نفسه وجمل فتعجبه نفسه فيكون في القلب ما فيه من الجفوة والعجب والكبر أما إذا كان هكذا لا تعلق له بشيء من زينة الدنيا في نوع من الانكسار وقد رأينا شيخنا الشيخنا على هذا رأيت الشيخ المؤثيمين رحمة الله عليه كان يلبس الثوبة الذي كان يلبسه لم يكن فيه إلا زر واحد أنا رأيت ما نقل إليه أنا رأيت والغطرة التي كان يلبسها الشيخ كانت قديمة والنعل مرقعا أنا رأيت هذا آل. وكذلك شيخنا الشيخ نغديان علي رحمه الله الذي كان يرى الشيخ لا يقول أن هذا من طلاب العلم اصلا وكان الشيخ يلبسه الشماغ الذي كان يلبسه كان قديما يقول هذا من عشرات السنين ويلفه على رأسه لفا هكذا ويعجنه عجنا ويضع يده خلف ظهره وينظر يمينا وشمالا ما أحد يأبه به لا يأبه به أحد رحمهم الله تعالى رحمة واسعة السبب الثالث الذي ذكره النبي السلام ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه إلى السماء وهذا ادب ثالث وسبب ثالث من أسباب إجابة الدعاء هو سبب يرجى به اجابه الدعاء وفي حديث سلمان المروي في المسند وسنن ابي داود والتدمير وابن ماجه فيه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الله تعالى حيي كريم يستحي اذا رفع الرجل اليه يديه ان يردهما صفرا خائبتين فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه وفي يوم بدر رفع يده استنصر على المشركين حتى سقط رداؤه عن منكبيه وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول يا رسول الله كفى مناشادتك ربك إن الله منجز لك ما وعدك إذ تستغيثون ربكم السبب الآخر الذي ذكره أيضا النبي السلام ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث أغبر يمد إليه إلى السماء يقول يا رب يا رب هذا فيه إلحاح وتكرار للدعاء والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا ويزيد ويكرر ويلح وهذا من أعظم اسباب اجابه الدعاء لكن الناس يملون ويسئمون سبحان الله مع انهم هم الذين في في حاجه الى ان يجاب لهم يعني بعض الناس يدري الله رب العالمين كان له هو المن على الله بان يدعو الله سبحانه وتعالى كثير عند الدعاء يدعون الله رب العالمين كان لهم من على ربهم انهم يدعون الله رب العالمين اثبات حاله فقط والقلب غافل ولاهي والعقل شارد لا الاستكانة ولا خشوع ولا خضوع ويقول له دعونا سبحان الله لكن إذا نظرت في القرآن تجد الحث على الدعاء واللجوء إلى الله رب العالمين وأن الله جل وعلا ليس محتاجا لذلك إنما أنت المحتاج والنبي السلام يقول يمد إليه للسنة يقول يا رب يا رب ابن رجب عليه رحمه الله يقول من تامل الأدعية المذكورة في القرآن يجد أن أغلبها تفتتح باسم الرب ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا لا تؤاخذنا من إن نسينا وأخطأنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واضح؟ وهكذا سئل مالك سفيان عن من يقول في الدعاء يا سيدي فقال يقول يا رب قال الإمام مالك كما قالت الأنبياء في دعائهم وأيوب اذ نادى ربهم اذ نادى ربهم هذه أسباب الإجابة الأربعة التي ذكرها النبي وسلم. هناك اسباب تمنع اجابه الدعاء ايضا ذكرها النبي السلام واشار اليها وهو التوسع في اكل الحرام وشرب الحرام ولبس الحرام والتغذي بالحرام فكما ان اكل الحلال وشرب الحلال ولبس الحلال والتغذي بالحلال سبب من اسباب اجابه الدعاء فان الحرام سبب من اسباب منع اجابه الدعاء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 أن دعاء العبد يحبس عن السماوات بسوء المطعم وقوله على السلام فأن يستجاب لذلك معناه يعني كيف يستجاب هذا استبعاد استبعاد استفهام على وجه التعجب والاستبعاد كيف يستجاب لرجل ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام غذي بالحرام وكذلك فعل المحرمات قد يكون ايضا مانعا من اجابه الدعاء وكذلك ترك الواجبات ايضا قد يكون مانعا من اجابه الدعاء يعني في حديث النبي اسلام الذي قال فيه يا ايها الناس ان الله عز وجل يقول امروا بالمعروف وانهوا عن المنكر من قبل أن تدعوني فلا أجيبكم وتسألوني فلا أعطيكم وتستنصروني فلا أنصركم والحديث في المسند والترمذي وحسنه الترمذي من حديث قذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ويروى من حديث عائشة عيطان رضي الله تعالى عنها ففعل المحرمات وترك الواجبات ايضا من موانع اجابه الدعاء والدليل على ذلك حديث الثلاثه الذين انطبقت عليهم الصخره فعلهم للطاعات وتركهم للمحرمات كان سببا في اجابه دعائهم وان فرج الله جل وعلا عنهم قال واهد ابن منبه مثل الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي يرمي بغير وتر وتر السهم وقال ايضا رحمه الله العمل الصالح يبلغ الدعاء ثم تلا قوله تعالى اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقال عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه بالورع عما حرم الله يقبل الله الدعاء والتسبيح قال ابو ذر رضي الله تعالى عنه يكفي مع البر من الدعاء مثل ما يكفي الطعام من الملح يكفي مع البر يعني العمل الصالح من الدعاء مثل ما يكفي الطعام من الملح وقال محمد بن واسع يكفي من الدعاء مع الورع اليسير وقال سفيان لو دعوت الله قال إن ترك الذنوب هو الدعاء قال بعض السلفي لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي الشاهد من هذا كله أن الإنسان ينبغي أن يكون مكبا على الطاعة حذرا من المعصية آخذا بأسباب إجابة الدعاء ومجتنبا لأسباب منع إجابة الدعاء حتى يحقق الله جل وعلا له ما يريد والإنسان إذا دعا ربه جل وعلا ولم يجد ما دعا فليفتش عن حاله ولا يسأم ولا يمل ويتهم نفسه بالتقصير ويتهم نفسه بالتقصير والله سبحانه وتعالى قد يؤخر لك دعوتك إلى الآخرة وقد يرفع عنك من الشر والسوء والضر ما لم يكن في الحسبان إذا لم تدعه وتلجأ إليه وهذا بابه واسع فنسأل الله جل وعلا نجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه نكتفي بات المقدار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين